بسم الله الرحمن الرحيم الفلاح تلك ايات الكتاب الحكيم أَكَانَ النَّاسُ نِسِيَ عَنْ جَنَّ أَوْحَيْنَا She <laughs> Surah al ومن <تصفيق> يحتمل Dank لَمَّا كَشَفْنَا كشفنا عنه بره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كزينا للمسرفين ما كانوا يأمنون وعلى قادة. Amen. <laughs> 119. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل Oh. 121. كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Surah <laughs> 117. يحرح الحي من الميت ويخرج الافلا تذكون فبعلكم الله ربكم الحق فما ذا الحق لهم 121. فأنا تصرفون 122. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إِنَّ اللَّهَ ظَنَّنَا فَإِنَّهُ كَذَلِكَ حَقَّ قَدْ بِكَالَمَ الَّذِينَ فَسَقُوا أَمَّنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ <تصفيق> 119. ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون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 111. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف كُمُن وَمَا يَنفَعُ أَصْحُمُ إِلَّا ظَنُّنَا إِنَّ الظَّنَّ in الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم 129. فلكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين؟ ومن ربك أعلم بالمفسدين 118. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملك 119. فقل لي وَلَكُمْ ولكم عملكم أن ومنهم أَفَأَنْ <تصفيق> Why am لفضيله <تصفيق> الدكتور and Well, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا وما كانوا ينفقون من اهل إن في الأرض ولا في ولا, أصغر من ذلك ولا, أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كتاب مبين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> All ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم 119. إن العزة Um 117. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في <الأرض> <إن عيض> فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ <تصفيق> ثم لا يكون أمركم عليكم همة ثم قبول Oh 118. وتكون الْكِبْرِيَاءُ الكبرياء في وَمَا وما نحن لكما بمؤمنين 119. وقال فرعون ZANG oh, oh. اتيت في الله 129. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجي ك في بدنك لتكون وإن كثير من الناس عن آياتنا ولقد بورانا بني إسرائيل مبوا اصدق ورزقنا من الطيب ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن رب فَكَانَ قَضِيًّا بَيْنَهُم مَّنْطِقًا مَّفِيهِمْ فِئَامٌ فِيهِ اخْتَلَفُوْنَ فَإِنْ كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 117. فلا تكونن من الممترين فإن كنت في شك 114. الَّذِينَ يقرؤون الكتاب من قبلك لَقَدْ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من Lange dag فانت <تصفيق> than